ومن أسفل منكم وإذ زاعت الأبصار وإذ زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون هنالك بدت للمؤمنون وزوج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 يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لها توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.